أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيما لكم. دخلن بينكم فتزل قدمهم يا فتزل قدمهم بعد غضبها وتدوق السوء وتدوق السوء أب ما صدتم عن سبيل وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَرًا Altyazı إنما سلطانهُ على إذا بدلنا آية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 والا قدنا لهم انه منقذ Rulisanı, Lâtîn'li, Lâtîn'li, Lâtîn'li, men kafara billahi min ba'd imanihi illa man كَم مَن شَرَحَ لَكُم كُفْرِ اسْدَرُوا وَلَكِم مَن شَرَحَ لَكُم كُفْرِ اسْدَرُونَ All بَكَلِ الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا Sabır o, inna Rabbek. min badihal يَوْمَ تَعْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نفس وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ وَأُحِلَّ لَكُمُ الْأَنْعَامُ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ لَحْمٍ إِلَّا Mutmainna, mutmainna, kullu makan fa kafarat قَالَ خَوْفٌ لِبَسَ الْجُوعُ وَالْخَوْفُ بِمَا كَانُوا كذبوا فأخذه العذاب فأخذوا العذاب وهم ظالمون فكلوا Qukullahu halal, tab. Ve Fá Allah ilke ma كون صلصنا عليك من قبل وما, ظلمناهم وما ظلمناهم يا <تسجيل> <تسجيل> حُو إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَادِعِ إِنَّ رَبَّكَ من بعدها İn İbrahim, kana ammaten qanıttı. نَائِبَ رَحِيمًا كَانُوا أُمَّةً قُرَّانِ تَرْلِي لِلَّذِي حَنِيفًا وَلَمْ يَكُون مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ceykiran li annume da Evet. <gülüyor> وإنه في الآخرة لمن الصالحين لا يحكم بينهم يوم القيامة وإن ربك لا يحكم كم بينهم يوم القيامة في ما كانوا فيه يختلفون. أدعوا إلى سبيل رب بكب الحكمة والما الحسنة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما توال معزة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو عالم بما ضل عن سبيل الدين وَإِنْ نَقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صبرتم له وخير لذ وإن قبت فاقبوا بمثل ما قبتو بمثل ما رقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصلاة Vasbir ve ma fi zaiqin